توليت فعلموا أنكم غير مجد الله وبش الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عهت من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يضاهيوا عليكم أحدا فأتموا عليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 112. فإذا انسلخ الأشفر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحفروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن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 ذلك بأنهم قوم لا يعلمون